المقام الثاني ع ب ا ر ة عن م ق د م ة وخمس إ ش ا ر ا ت و ا ل م ق د م ة ع ب ا ر ة عن مبحثين ا ل م ق د م ة المبحث ا ل أ و ل ستكتب في هذه ا ل إ ش ا ر ا ت الخمس ا ل آ ت ي ة تمثيلات ب م ث ا ب ة مراصد ومناظير ص غ ي ر ة و خ ا ف ت ة لرصد ح ق ي ق ة شؤون ا ل ر ب و ب ي ة فهذه التمثيلات لا تستوعب قطعا ح ق ي ق ة ا ل ر ب و ب ي ة ولا يمكن أ ن تحيط بها ولا أ ن تكون مقياسا لها إ ل ا أ ن ه ا تمكن ا ل م ر أ ة من أ ن ينظر إ ل ى تلك الشؤون ا ل ب د ي ع ة من خلالها ثم إ ن التعابير التي لا تناسب شؤون الذات ا ل ج ل ي ل ة في التمثيلات ا ل آ ت ي ة وفي الرموز ا ل س ا ب ق ة إ ن م ا هي من قصور التمثيل نفسه فمثلا إ ن المعاني ا ل م ع ر و ف ة لدينا ل ل ذ ة والسرور والرضا والامتنان لا يمكن أ ن تعبر عن الشؤون ا ل م ق د س ة لله سبحانه ولكنها مجرد عناوين م ل ا ح ظ ة ليس إ ل ا ومراصد تفكر فحسب ثم إ ن هذه التمثيلات تثبت ح ق ي ق ة قانون رباني عظيم حول شؤون ا ل ر ب و ب ي ة ب إ ظ ه ا ر ه ا جزءا وطرفا من ذلك القانون في مثال صغير فمثلا لقد ذكر أ ن ا ل ز ه ر ة ترحل من الوجود إ ل ا أ ن ه ا تترك آ ل ا ف ا من أ ن و ا ع الوجود ثم ترحل وبهذا المثال يبين قانون عظيم ل ل ر ب و ب ي ة حيث يجري هذا القانون في الربيع كله كما يجري في جميع موجودات الدنيا نعم إ ن الخالق الرحيم ب أ ي قانون يبدل لباس طائر وريشه ويجدده يبدل ذلك الصانع الحكيم بالقانون نفسه لباس ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة كل س ن ة ويبدل بالقانون نفسه ص و ر ة الكون ق ا ط ب ة عند قيام الساعة ويغيرها وكذا ب أ ي قانون يحرك سبحانه ا ل ذ ر ة كالمريد المولوي يدور حول نفسه وحول ح ل ق ة الذكر ف إ ن ه يحرك بالقانون نفسه ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة كانجذاب المريد المولوي بالذكر بل يحرك العوالم بالقانون نفسه ويسير ا ل م ن ظ و م ة ا ل ش م س ي ة به وكذا ب أ ي قانون يجدد سبحانه ذرات خلايا جسمك ويحللها ويعمرها ف إ ن ه يجدد بالقانون نفسه في كل س ن ة في كل موسم بستانك مرات ومرات ويجدد بالقانون نفسه سطح ا ل أ ر ض في كل ربيع ويبسط بساطا جديدا وكذا ب أ ي قانون حكيم يحيي الصانع القدير ذ ب ا ب ة ف إ ن ه سبحانه يحيي بالقانون نفسه شجره الذل ل ه ا ويعمرها وهي أ م ا م ن ا في كل ربيع ويحيي ا ل أ ر ض بالقانون نفسه في الربيع ويحيي المخلوقات ق ا ط ب ة بالقانون نفسه يوم الحشر ا ل أ ع ظ م ويشير ا ل ق ر آ ن الحكيم إ ل ى هذا بقوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إ ل ا كنفس و ا ح د ة وهكذا فقس فهناك قوانين ر ب و ب ي ة ك ث ي ر ة جدا أ م ث ا ل هذه تجري من ا ل ذ ر ة إ ل ى مجموع العالم ف ت أ م ل في ع ظ م ة هذه القوانين التي تتضمنها ف ع ا ل ي ة ا ل ر ب و ب ي ة وتدبر في سعتها وشاهد سر ا ل و ح د ة فيها واعلم أ ن كل قانون برهان توحيد لذاته نعم إ ن كل قانون من هذه القوانين ا ل ك ث ي ر ة و ا ل ع ظ ي م ة جدا لكونه قانونا واحدا ومحيطا بالوجود في الوقت نفسه ف إ ن ه يثبت و ح د ا ن ي ة الصانع الجليل وعلمه و إ ر ا د ت ه إ ث ب ا ت ا قاطعا فضلا عن أ ن ه ت ج ل من تجليات العلم و ا ل إ ر ا د ة وهكذا فالتمثيلات ا ل و ا ر د ة في أ غ ل ب مباحث الكلمات تبين طرفا وجزءا من مثل هذه القوانين في مثال جزئي فهي إ ذ ن تشير إ ل ى وجود ذلك القانون نفسه في ا ل م د ع ى فما دام التمثيل يبين تحقق القانون فهو إ ذ ن يثبت ا ل م د ع ا كالبرهان المنطقي بمعنى أ ن معظم التمثيلات ا ل م و ج و د ة في الكلمات كل منها في حكم برهان يقيني و ح ج ة ق ا ط ع ة المبحث الثاني لقد ذكر في ا ل ح ق ي ق ة ا ل ع ا ش ر ة من ا ل ك ل م ة ا ل ع ا ش ر ة أ ن لكل ث م ر ة ولكل ز ه ر ة غايات وحكما بقدر ثمرات ا ل ش ج ر ة و أ ز ا ه ر ه ا وتلك الحكم على ث ل ا ث ة أ ق س ا م قسم منها متوجه إ ل ى الصانع الجليل يبين نقوش اسمائه وقسم آ خ ر يتوجه إ ل ى ذوي الشعور فالموجودات في نظرهم رسائل ق ي م ة وكلمات ب ل ي غ ة ذات مغزى وقسم آ خ ر يتوجه إ ل ى الشيء نفسه و إ ل ى حياته و إ ل ى بقائه وله حكم حسب منافع ا ل إ ن س ا ن إ ن كان مفيدا ل ل إ ن س ا ن فعندما كنت أ ت أ م ل وجود هذه الغايات ا ل ك ث ي ر ة لكل موجود وردت هذه الفقرات ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة إ ل ى خاطري دونتها على ص و ر ة ملاحظات على أ س س تلك ا ل إ ش ا ر ا ت الخمس ا ل آ ت ي ة وهذه الموجودات ا ل ج ل ي ة مظاهر سيالة ومرايا جواله لتجدد تجليات أ ن و ا ر إ ي ج ا د ه سبحانه بتبدل التعينات ا ل ا ع ت ب ا ر ي ة أ و ل ا مع استحفاظ المعاني ا ل ج م ي ل ة والهويات ا ل م ث ا ل ي ة وثانيا مع إ ن ت ا ج الحقائق ا ل غ ي ب ي ة والنسوج اللوحيه ة و ث ث ا ل مع نشر الثمرات ا ل أ خ ر و ي ة والمناظر ا ل س ر م د ي ة ورابعا مع إ ع ل ا ن التسبيحات ا ل ر ب ا ن ي ة و إ ظ ه ا ر المقتضيات ا ل ا س م ا ئ ي ة وخامسا لظهور الشؤونات ا ل س ب ح ا ن ي ة والمشاهد ا ل ع ل م ي ة ففي هذه الفقرات الخمس أ س س ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل آ ت ي ة التي سنبحثها نعم إ ن لكل موجود ولاسيما من ذوي ا ل ح ي ا ة خمس طبقات م خ ت ل ف ة من الحكم والغايات ا ل م خ ت ل ف ة فكما أ ن ش ج ر ة م ث م ر ة تثمر أ ر ص ا ن ه ا التي يعلو بعضها على بعض كذلك كل كائن حي له غايات وحكم مختلفة في خمس طبقات أيها الإنسان الفاني في أيها إ ن كنت تريد تحويل حقيقتك التي هي كنوات ج ز ئ ي ة إ ل ى ش ج ر ة ب ا ق ي ة م ث م ر ة وتحصل على الطبقات العشر من الثمرات المشار إ ل ي ه ا في خمس إ ش ا ر ا ت و ع ش ر ة أ ن و ا ع من الغايات اغتنم ا ل إ ي م ا ن الحقيقي و إ ل ا تحرم من جميع تلك الغايات والثمرات فضلا عن أ ن ك تضمر وتفسد داخل تلك ا ل ن و ا ة ا ل ص غ ي ر ة ا ل إ ش ا ر ة ا ل أ و ل ى أ و ل ا بتبدل التعينات ا ل ا ع ت ب ا ر ي ة مع استحفاظ المعاني ا ل ج م ي ل ة والهويات ا ل م ث ا ل ي ة هذه ا ل ف ق ر ة تفيد أ ن كل موجود بعد ذهابه من الوجود يذهب إ ل ى العدم والفناء ظاهرا ً ولكن تبقى المعاني التي كان قد أ ف ا د ه ا وعبر عنها وتحفظ وتبقى كذلك هويته ا ل م ث ا ل ي ة وصورته وماهيته في عالم المثال وفي ا ل أ ل و ا ح ا ل م ح ف و ظ ة التي هي نماذج عالم المثال وفي القوى ا ل ح ا ف ظ ة ا ل ذ ا ك ر ة التي هي نماذج ا ل أ ل و ا ح ا ل م ح ف و ظ ة بمعنى أ ن الموجود يفقد وجودا ظاهريا صوريا ويكسب مئات من الوجود المعنوي والعلمي مثلا تعطى للحروف المطبعيه ترتيب معين ووضع خاص كي تطبع بها ص ح ي ف ة م ع ي ن ة ف ص و ر ة تلك ا ل ص ح ي ف ة ا ل و ا ح د ة وهويتها تعطى إ ل ى صحائف م ط ب و ع ة م ت ع د د ة وتنشر معاني ما فيها إ ل ى عقول ك ث ي ر ة وبعد ذلك تتبدل أ و ض ا ع تلك الحروف وتغير لانتفاء ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا و ل ل ح ا ج ة إ ل ى تنظيف صحائف أ خ ر ى بتلك الحروف وهكذا ف إ ن قلم القدر ا ل إ ل ه ي يعطي هذه الموجودات ا ل أ ر ض ي ة ولا سيما ا ل ن ب ا ت ي ة منها ترتيبا معينا ووضعا معينا و ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة توجدها في ص ح ي ف ة موسم الربيع فتعبر عن معانيها ا ل ج م ي ل ة وحيث إ ن صورها وهوياتها تنقل إ ل ى سجل عالم الغيب كعالم المثال ف إ ن ا ل ح ك م ة تقتضي أ ن يتبدل ذلك الوضع كي تكتب ص ح ي ف ة ج د ي د ة للربيع المقبل لتعبر عن معانيها كذلك الإشارة الثانية وثانيا مع انتاج الحقائق ا ل غ ي ب ي ة والنسوج ا ل ل و ح ي ة هذه ا ل ف ق ر ة تشير الى ان كل شيء سواء اكان جزئيا ام كليا بعد ذهابه من الوجود ولاسيما ان كان ذا حياه ينتج حقائق غ ي ب ي ة ك ث ي ر ة فضلا عن انه يدع صورا بعدد اطوار حياته في الالواح ا ل م ث ا ل ي ة التي هي في سجلات عالم المثال ف ي ك ت ب تاريخ حياته ذو المغزى من تلك الصور والذي يسمى بالمقدرات ا ل ح ي ا ت ي ة ويكون في الوقت نفسه موضع م ط ا ل ع ة الروحانيات بعد ذهابه من الوجود مثال ذلك أ ن ز ه ر ة ما تذبل ثم ترحل من الوجود إ ل ا أ ن ه ا تترك مئات من البذيرات في الوجود وتدع ماهيتها في تلك البذيرات فضلا عن أ ن ه ا تترك أ ل و ف ا من صورها في أ ل و ا ح م ح ف و ظ ة ص غ ي ر ة وفي القوى ا ل ح ا ف ظ ة التي هي نماذج م ص غ ر ة ل ل أ ل و ا ح ا ل م ح ف و ظ ة فتستقرئ ذوي الشعور التسبيحات ا ل ر ب ا ن ي ة ونقوش ا ل أ س م ا ء الحسنى التي أ د ت ه ا في أ ط و ا ر حياتها ومن بعد ذلك ترحل عن الوجود وهكذا ف إ ن موسم الربيع المزدان بالمصنوعات ا ل ج م ي ل ة على سطح ا ل أ ر ض الشبيه ب م ز ه ر ة ع ظ ي م ة إ ن م ا هو ز ه ر ة م ع ب ر ة تزول في الظاهر وتذهب إ ل ى العدم بيد أ ن ه أ ي الربيع يترك الحقائق ا ل غ ي ب ي ة التي أ ف ا د ه ا بعدد بذوره ويترك الهويات ا ل م ث ا ل ي ة التي نشرها بعدد ا ل أ ز ا ه ي ر ويدعو الحكم ة ا ل ر ب ا ن ي ة التي أ ظ ه ر ه ا بعدد الموجودات فيترك الربيع كل أ ن و ا ع الوجود هذه ثم يغيب عن أ ن ظ ا ر ن ا زد على ذلك ف إ ن ه يفرغ المكان ل أ ق ر ا ن ه من جموع الربيع التي س ت أ ت ي إ ل ى الوجود لتؤدي وظائفها بمعنى أ ن ذلك الربيع ينزع عنه وجودا ظاهريا ويلبس أ ل ف ا من الوجود معنا ا ل إ ش ا ر ة ا ل ث ا ل ث ة وثالثا مع نشر الثمرات ا ل أ خ ر و ي ه والمناظر ا ل ث ر م د ي ة هذه ا ل ف ق ر ة تفيد أ ن الدنيا م ز ر ع ة ومعمل ينتج المحاصيل التي تناسب سوق ا ل آ خ ر ة إ ذ كما أ ن أ ع م ا ل الجن و ا ل إ ن س ترسل إ ل ى سوق ا ل آ خ ر ة كذلك تؤدي ب ق ي ة الموجودات في الدنيا أ ع م ا ل ا ك ث ي ر ة أ ي ض ا في سبيل ا ل آ خ ر ة وتنشئ محاصيل و ف ي ر ة لها بل تجري ك ر ة ا ل أ ر ض ل أ ج ل تلك ا ل أ ع م ا ل بل يصح القول أ ن هذه ا ل س ف ي ن ة ا ل ر ب ا ن ي ة تقطع م س ا ف ة اربعه وعشرين الف س ن ة في س ن ة و ا ح د ة لتدور حول ميدان الحشر كما أ ث ب ت ن ا في كلمات ك ث ي ر ة مثلا لا شك أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة يرغبون أ ن يتذاكروا خواطرهم في الدنيا ويتحاوروا فيما بينهم حول ذكرياتها وربما يتلهفون ل ر ؤ ي ة أ ل و ا ح مشاهد تلك الذكريات والحوادث ومناظرها إ ذ يستمتعون كثيرا ب م ش ا ه د ة تلك الحوادث وتلك ا ل أ ل و ا ح كمن يستمتع ب م ش ا ه د ة المناظر على ش ا ش ة السينما فما دام ا ل أ م ر هكذا ف ا ل ج ن ة التي هي دار ا ل ل ذ ة ومنزل ا ل س ع ا د ة توجد فيها لا م ح ا ل ة المناظر ا ل س ر م د ي ة لمحاورات ا ل أ ح د ا ث ا ل د ن ي و ي ة ومناظر أ ح د ا ث ه ا كما تشير إ ل ى ذلك ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة على سرر متقابلين وهكذا ف إ ن فناء هذه الموجودات ا ل ج م ي ل ة بعد ظهورها في آ ن واحد وتعاقب بعضها بعضا يبين ك أ ن م ا هي آ ل ا ت معمل لتشكيل المناظر ا ل س ر م د ي ة مثال إ ن أ ه ل ا ل م د ي ن ة يلتقطون صور ا ل أ و ض ا ع ا ل غ ر ي ب ة و ا ل ج م ي ل ة ويهدونها إ ل ى أ ب ن ا ء المستقبل تذكارا لهم كما هو على ش ا ش ة السينما فيمنحون نوعا من البقاء ل أ و ض ا ع ث ا ن ي ة ويدرجون الزمان الماضي ويظهرونه في الزمان الحالي وفي المستقبل كذلك هذه الموجودات ا ل ر ب ي ع ي ة و ا ل د ن ي و ي ة ع ا م ة بعد قضاء ح ي ا ة ق ص ي ر ة كما يدون صانعها ل ح ك ي م غاياتها التي تخص عالم البقاء في ذلك العالم كذلك يسجل الوظائف ا ل ح ي ا ت ي ة والمعجزات ا ل س ب ح ا ن ي ة التي أ د و ه ا في أ ط و ا ل حياتها في مناظر س ر م د ي ة وذلك بمقتضى من الله الحكيم والرحيم والودود الإشارة الرابعة ورابعا مع إعلان التسبيحات الربانية وإظهار المقتضيات الأسمائية هذه الفقرة تفيد أن الموجودات تؤدي أنواعا من التسبيحات الربانية في أطوار حياتها مع من أن تفيد تؤدي في هذه وتظهر ما تستلزمه ا ل أ س م ا ء ا ل إ ل ه ي ة وتقتضيها من حالات مثلا ي ق ت ب اسم الرحيم ا ل إ ش ف ا ق و ي ق ت ب اسم الرزاق إ ع ط ا ء الرزق ويستلزم اسم اللطيف التلطيف وهكذا فكل اسم من هذه ا ل أ س م ا ء ا ل إ ل ه ي ة له مقتضى وكل ذي ح ي ا ة يبين مقتضى تلك ا ل أ س م ا ء بحياته ووجوده وهو في الوقت نفسه يسبح لله الحكيم بعدد أ ج ه ز ت ه مثلا إ ذ ا أ ك ل ا ل إ ن س ا ن فواكه ط ي ب ة ف إ ن ه ا ت ت ج ز أ وتتلاشى في معدته وتهضم وتمحى ظاهرا إ ل ا أ ن ه ا تعطي كل خ ل ي ة من خلايا جسمه ل ذ ة وذوقا ضمن ف ع ا ل ي ة فضلا عن الفم و ا ل م ع د ة ويكون مدار حكم ك ث ي ر ة جدا كانماء ا ل ح ي ا ة في أ ق ط ا ر الجسم و إ ذ ا م ت ه ا والطعام نفسه يرقى من الوجود النباتي إ ل ى م ر ت ب ة ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن كذلك عندما تختفي الموجودات وراء ستار الزوال تظل بدلا عنها تسبيحات ب ا ق ي ة ك ث ي ر ة جدا لكل موجود من الموجودات وتودع نقوش كثير من ا ل أ س م ا ء ا ل إ ل ه ي ة ومقتضياتها في يد تلك ا ل أ س م ا ء أ ي تودعها إ ل ى وجود باق وهكذا تمضي وترحل ترى لو بقيت أ ل و ف من أ ن و ا ع الوجود التي نالت نوعا من البقاء بديلا عن ذهاب وجود مؤقت ف ا ن أ ي م ك ن أ ن يقال يا ح س ر ة على ذلك الوجود المؤقت أ و أ ن ه مضى إ ل ى عبث أو لما رحل هذا المخلوق اللطيف افيمكن أ ن يشتكى على هذه ا ل ص و ر ة بل إ ن ا ل ر ح م ة و ا ل ح ك م ة و ا ل م ح ب ة في حق ذلك المخلوق تقتضي هكذا بل هو هكذا و إ ل ا يلزم ترك أ ل و ف المنافع ل ل ح ي ل و ل ة دون حدوث ضرر واحد وعندئذ تحدث أ ل و ف ا ل أ ض ر ا ر بمعنى أن الأسماء أن الحسنى الرحيم الحكيم الودود تستلزم مضي الموجودات وراء أ س ت ا ر الفراق والزوال وتقتضيهما ولا تعارضهما ا الإشارة الخامسة وخامسا لظهور الشؤونات السبحانية والمشاهد العلمية تفيد هذه الفقرة إن الموجودات ولا سيما الأحياء لظهور إن م هذه ه ن تفيد بعد ارتحالها من وجودها الظاهري تترك كثيرا من ا ل أ م و ر ا ل ب ا ق ي ة ثم تمضي إ ل ى ش أ ن ه ا وقد بينا في الرمز الثاني أ ن في شؤون ا ل ر ب و ب ي ة م ح ب ة م ط ل ق ة و ش ف ق ة م ط ل ق ة وافتخارا م ط ل ق إنجاز التعبير ورضا مطلقا ق د س ا م و و س ر ر انجاز مقدسا مطلقا إ التعبير و ل ذ ة م ق د س ة م ط ل ق ة وفرحا منزها مطلقا بما يليق بذاته ا ل ج ل ي ل ة ا ل م ق د س ة ويوافق تعاليه وتنزهه وتقدسه سبحانه اذ تشاهد آ ث ا ر تلك الشؤون ا ل م ن ز ه ة ل أ ن ما تقتضيه تلك الشؤون هو سوق الموجودات ب س ر ع ة في ف ع ا ل ي ة م ح ي ر ة ضمن تبديل وتغيير وزوال وفناء فترسل الموجودات باستمرار من عالم ا ل ش ه ا د ة إ ل ى عالم الغيب فالمخلوقات ضمن تجليات تلك الشؤون ا ل ر ب ا ن ي ة في سير و س ي ا ح ة دائمين في ح ر ك ة وجوال مستمرين فهي بهذه ا ل س ي ا ح ة و ا ل ح ر ك ة الدائمتين ت م ل أ آ ذ ا ن أ ه ل ا ل غ ف ل ة بنعيات الفراق والزوال وتشنف أ س م ا ع أ ه ل ا ل إ ي م ا ن بنغمات الذكر والتسبيح وبناء على هذا السر فما من موجود يرحل عن الوجود إ ل ا ويترك في الوجود من المعاني والكيفيات والحالات ما يكون مدارا باقيا لظهور شؤون ب ا ق ي ة لواجب الوجود سبحانه ثم إ ن م ا قضاه ذلك الموجود من أ ط و ا ر و أ ح و ا ل يتركه عندما يرحل وجودا مفصلا يمثل وجوده الخارجي وجوده في دوائر الوجود العلمي من أ م ث ا ل ا ل إ م ا م المبين والكتاب المبين واللوح المحفوظ تلك الدوائر التي هي عناوين العلم ا ل أ ز ل ي فكل فان إ ذ ن يترك وجودا ويكسب لنفسه ولغيره الوفا من أ ن و ا ع الوجود مثلا تلقى مواد ا ع ت ي ا د ي ة إ ل ى م ا ك ن ة مصنع عظيم فتحترق تلك المواد وتمحى ظاهرا ولكن تترسب مواد ك ي م ا و ي ة ث م ي ن ة و أ د و ي ة م ه م ة في أ ن ا ب ي ق ذلك المصنع فضلا عن قيام ق و ة بخارها بتحريك دواليب ذلك المعمل مما يؤدي إ ل ى نسج ا ل أ ق م ش ة من ج ه ة وطبع الكتب من ج ه ة أ خ ر ى و إ ن ت ا ج السكر من ج ه ة أ خ ر ى مثلا بمعنى أ ن في احتراق تلك المواد ا ل ا ع ت ي ا د ي ة وفنائها الظاهري تجد أ ل و ف ا ل أ ش ي ا ء الوجود بمعنى يذهب وجود اعتيادي ويفنى ولكن يورث أ ن و ا ع ا من وجود رفيع فهل يقال في مثل هذه ا ل ح ا ل ة يا خ س ا ر ة على تلك المواد ا ل ا ع ت ي ا د ي ة أ ف ي ش ك ى هكذا أ ي ق ا ل لم ا لم يراف صاحب المصنع بحال تلك المواد وحرقها ومحاها ولله المثل ا ل أ ع ل ى إ ن الخالق الحكيم والرحيم والودود يشغل مصنع الكائنات جاعلا من كل وجود ثان نواه ل أ ن و ا ع من الوجود الباقي ومدارا ل إ ظ ه ا ر مقاصده ا ل ر ب ا ن ي ة مظهرا به شؤونه ا ل س ب ح ا ن ي ة متخذا إ ي ا ه مدادا لقلم قدره ومكوكا لنسج قدرته وذلك بمقتضى ا ل ر ح م ة و ا ل ح ك م ة و ا ل و د و د ي ة فيدفع سبحانه ب ف ع ا ل ي ة قدرته الكائنات لتؤدي مهامها وفعالياتها ل أ ج ل كثير مما لا نعرفه من عنايات غ ا ل ي ة ومقاصد ع ا ل ي ة فتسوق تلك ا ل ف ع ا ل ي ة الموجودات كلها حتى تجعل الذرات تجول جولانا والموجودات تسير سيرانا والحيوانات تسيل سيلانا والسيارات تدور دورانا فتجعل الكون يتكلم وينطق ويتلو آ ي ا ت خالقه بصمت ويستكتبها ومن حيث الربوبيه قد جعل سبحانه المخلوقات ا ل أ ر ض ي ة عروشا له إ ذ جعل الهواء نوعا من عرش ل أ م ر ه و إ ر ا د ت ه وعنصر النور عرشا آ خ ر لعلمه وحكمته والماء عرشا آ خ ر ل إ ح س ا ن ه ورحمته والتراب نوعا من عرش لحفظه و إ ح ي ا ئ ه ويسير ث ل ا ث ة من تلك العروش فوق المخلوقات ا ل أ ر ض ي ة ف ع ل م علما قاطعا أ ن ا ل ح ق ي ق ة ا ل س ا م ي ة التي بينت في هذه الرموز الخمسه و ا ل إ ش ا ر ا ت الخمس إ ن م ا تشاهد بنور ا ل ق ر آ ن ولا تمتلك إ ل ا ب ق و ة ا ل إ ي م ا ن و إ ل ا ستعم ظلمات م ر ع ب ة بدلا من تلك ا ل ح ق ي ق ة ا ل ب ا ق ي ة وتمتلئ الدنيا ل أ ه ل الضلاله ب أ ل و ا ن الفراق و أ ص ن ا ف الزوال وتطفح ب أ ن و ا ع العدم ويصبح الكون ب ا ل ن س ب ة له جحيما معنويا لا يطاق إ ذ يحيط بوجود آ ن ي ه ب ا ل ن س ب ة له ما لا يحد من العدم كل شيء فالماضي والمستقبل جميعا مملوءان بظلمات العدم فلا يجد الضال إ ل ا نورا كئيبا حزينا في حاله ا ل ح ا ض ر ة وهي زمان قصير جدا ولكن ما إ ن ي أ ت ي سر ا ل ق ر آ ن ونور ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا بنور وجود يشاهد من ا ل أ ز ل إ ل ى ا ل أ ب د فيتعلق به ويحقق به سعادته ا ل أ ب د ي ة خ ل ا ص ة الكلام نقول كما قال نياز المصري لو كان النفس بحرا زاخرا وتقطع هذا الصدر إ ر ب ا إ ر ب ا اناجي إ ل ى أ ن يبح هذا الصوت و أ ق و ل يا حق يا موجود يا حي يا م ع ب o o يا حكيم يا مقصود يا رحيم يا ودود وقول أ ص ا ر خ ا لا إ ل ه إ ل ا الله ا ل م ل ك ا ل ح ق ا ل مبين م ح م د رسول الله ص ا د ق ا ل و ع د ا ل أ م ي ن و أ ع ت ق د ج ا ز م ا و أ ث ب ت أ ن ا ل ب ع ث بعد ا ل م و ت حق و ا ل ج ن ة حق والنار حق و أ ن ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة حق و أ ن الله رحيم حكيم ودود و أ ن ا ل ر ح م ة و ا ل ح ك م ة و ا ل م ح ب ة م ح ي ط ة بجميع ا ل أ ش ي ا ء وشؤوناتها وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم ربنا لا تؤخذنا إ ن نسين او أ أ خ ط أ ن ا اللهم صل على سيدنا محمد ص ل ا ة تكون له رضا ء و ل ح ق ه أ د ا ء و ع ل ى آ ل ه وصحبه وسلم آ م ي ن والحمد لله رب العالمين سبحان من جعل ح د ي ق ة أ ر ض ه مشهر صنعته محشر خلقته مظهر قدرته مدار حكمته مزهر رحمته مزرع جنته ممر المخلوقات مثيل الموجودات مكيل المصنوعات فمزين الحيوانات م ن ا ق ش الطيورات م ث م ر الشجرات م ز ه ر النباتات معجزات علمه خوارق صنعه هدايا جوده براهين لطفه دلائل ا ل و ح د ة لطائف ا ل ح ك م ة شواهد ا ل ر ح م ة تبسم ا ل أ ز ه ا ر من ز ي ن ة ا ل أ ث م ا ر ت س ج ع الاطيار في ن س م ة ا ل أ س ح ا ر تهزج ا ل أ م ط ا ر على خدود ا ل أ ز ه ا ر تزين ا ل أ ز ه ا ر تبرج ا ل أ س م ا ر في هذه الجنان ترحم الوالدات على ا ل أ ط ف ا ل الصغار في كل الحيوانات و ا ل إ ن س ا ن تعرف ودود تودد ر ح م ن ترحم حنان تحنن منان من للجن و ا ل إ ن س ا ن والروح والحيوان والملك والجان ا ل ز ي ل ا ل أ و ل قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاؤكم ا ل ن ك ت ة ا ل أ و ل ى اعلم أ ن الدعاء سر عظيم ل ل ع ب ا د ة بل هو مخ ا ل ع ب ا د ة وروحها والدعاء مثلما ذكرناه في مواضع أ خ ر ى ك ث ي ر ة على ث ل ا ث ة أ ن و ا ع النوع ا ل أ و ل من الدعاء هو دعاء بلسان الاستعداد و ا ل ق ا ب ل ي ة ا ل م د ع ة في الشيء فالحبوب والنويات جميعها ت س أ ل فاطرها الحكيم بلسان استعدادها وقابلياتها ا ل م د ع ة فيها قائله اللهم يا خالقنا هيئ لنا نموا نتمكن به من إ ب ر ا ز بدائع أ س م ا ئ ك الحسنى فنعرضها أ م ا م ا ل أ ن ظ ا ر فحول اللهم حقيقتنا ا ل ص غ ي ر ة إ ل ى ح ق ي ق ة ع ظ ي م ة تلك هي ح ق ي ق ة ا ل ش ج ر ة والسنبل وثمه دعاء من هذا النوع أ ي بلسان الاستعداد هو اجتماع ا ل أ س ب ا ب فاجتماع ا ل أ س ب ا ب دعاء ل إ ي ج ا د المسبب أ ي إ ن ا ل أ س ب ا ب تتخذ وضعا معينا و ح ا ل ة خ ا ص ة بحيث تكون كلسان حال يطلب المسبب من القدير ذي الجلال فالبذور مثلا ت س أ ل بارئها القدير أ ن تكون ش ج ر ة وذلك بلسان استعدادها فيتخذ كل من الماء و ا ل ح ر ا ر ة والتراب والضوء ح ا ل ة م ع ي ن ة حول ا ل ب ذ ر ة حتى تكون تلك ا ل ح ا ل ة ك أ ن ه ا لسان ينطق بالدعاء قائلا اللهم يا خالقنا اجعل هذه ا ل ب ذ ر ة ش ج ر ة نعم إ ن ا ل ش ج ر ة التي هي م ع ج ز ة ق د ر ة إ ل ه ي ة خ ا ر ق ة لا يمكن بحال من ا ل أ ح و ا ل أ ن يفوض أ م ر ه ا ويسند خلقها إ ل ى تلك المواد ا ل ب س ي ط ة ا ل ج ا م د ة ا ل ف ا ق د ة للشعور بل محال إ ح ا ل ت ه ا إ ل ى تلك ا ل أ س ب ا ب فاجتماع ا ل أ س ب ا ب إ ذ ن إ ن م ا هو نوع من الدعاء النوع الثاني من الدعاء هو الدعاء الذي ي س أ ل بلسان ح ا ج ة ا ل ف ط ر ة فالكائنات ا ل ح ي ة جميعها تطلب مطالبها و ت س أ ل حاجاتها ا ل خ ا ر ج ة عن طوقها واختيارها من خالقها الرحيم وتستجاب لها م ط ا ل ب ه ا وحاجاتها في أ ن س ب وقت ومن حيث لا تحتسب إ ذ إ ن أ ي د ي ه ا ق ا ص ر ة عن أ ن تصل إ ل ى ما تريد أ و دفع ح ا ج ة لها فارسال كل ما تطلبه إ ذ ن مما هو خارج عن طوقها واختيارها وفي أ ن س ب وقت ومن حيث لا تحتسب إ ن م ا هو من قبل حكيم رحيم و إ غ د ا ق هذا ا ل إ ح س ا ن و ا ل إ ن ع ا م إ ن م ا هو ا س ت ج ا ب ة لدعاء فطري نحصل من هذا أ ن هذا النوع من الدعاء الفطري تنطلق به ا ل س ن ة ح ا ج ة ا ل ف ط ر ة لجميع الكائنات ف ت س أ ل الخالق القدير م ط ا ل ب ه ا والتي هي من قبيل ا ل أ س ب ا ب ت س أ ل القدير العليم المسببات النوع الثالث من الدعاء هو الدعاء الذي ي س أ ل ه ذو الشعور ل ت ل ب ي ة حاجاتهم وهذا الدعاء نوعان أ ي ض ا فالقسم ا ل أ و ل مستجاب على ا ل أ غ ل ب إ ن كان قد بلغ د ر ج ة الاضطرار أ و كان ذا ع ل ا ق ة ق و ي ة مع ح ا ج ة ا ل ف ط ر ة ومتوافقا معها أ و كان قريبا من لسان الاستعداد و ا ل ق ا ب ل ي ة أ و كان خالصا صافيا نابعا من صميم القلب إ ن ما أ ح ر ز ه ا ل إ ن س ا ن من رقي وما نال من كشوفات ما هو إ ل ا ن ت ي ج ة هذا النوع من الدعاء إ ذ ما يطلقون عليه من خوارق ا ل ح ض ا ر ة و ا ل أ م و ر التي يحسبونها مدار افتخار اكتشافاتهم ما هو إ ل ا ثمره هذا الدعاء المعنوي الذي س أ ل ت ه ا ل ب ش ر ي ة بلسان استعداد خالص فاستجيب لها فما من دعاء ي س أ ل بلسان الاستعداد وبلسان ح ا ج ة ا ل ف ط ر ة إ ل ا استجيب إ ن لم يكن هناك مانع وكان ضمن شرائطه ا ل م ع ي ن ة أ م ا القسم الثاني فهو الدعاء المعروف لدينا وهذا أ ي ض ا فرعان أ ح د ه م ا فعلي و ا ل آ خ ر قولي فمثلا حرث ا ل أ ر ض نوع من دعاء فعلي يطلب ا ل إ ن س ا ن الرزق من رزاقه الحكيم يطلبه منه لا من التراب فالتراب باب ل خ ز ي ن ة رحمته ا ل و ا س ع ة ليس إ ل ا يطرقه ا ل إ ن س ا ن بالمحراس سنطوي تفاصيل ا ل أ ق س ا م ا ل أ خ ر ى ونذكر بضعه أ س ر ا ر للدعاء القولي وذلك في بضع نكاتات آتية ل ن ك ة ا ل ث ا ن ي ة اعلم أ ن ت أ ث ي ر الدعاء عظيم ولاسيما إ ذ ا دام واكتسب ا ل ك ل ي ة فهذا الدعاء يثمر على ا ل أ غ ل ب ويستجاب دائما حتى يصح أ ن يقال إن ا ل سبب خلق العالم إ ن م ا هو دعاء حيث إ ن الدعاء العظيم للرسول ا ل أ ع ظ م صلى الله عليه وسلم وهو س ل م و يتقدم العالم ا ل إ س ل ا م ي الذي يدعو الدعاء نفسه وهم يتقدمون ا ل ب ش ر ي ة جمعاء التي ت س أ ل الدعاء نفسه ذلك الدعاء هو ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة وهو سبب من أ س ب ا ب خلق العالم أ ي ان رب العالمين قد علم بعلمه ا ل أ ز ل ي أ ن ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم س ي س أ ل ه ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة و ا ل ح ظ و ة بتجل من تجليات أ س م ا ئ ه الحسنى س ي س أ ل ه باسم ا ل ب ش ر ي ة ق ا ط ب ة بل باسم الموجودات فاستجاب سبحانه وتعالى لذلك الدعاء العظيم فخلق هذا العالم فما دام الدعاء قد اكتسب هذه ا ل أ ه م ي ة ا ل ع ظ ي م ة و ا ل س ع ة ا ل ش ا م ل ة فهل يمكن الا يستجاب وهل يمكن لدعاء يلهج به مئات الملايين من البشر في ا ل أ ق ل ومنذ الف وثلاثمئه س ن ة يدعونه متفقين في كل حين بل يدعو معهم كل الطيبين من الجن والملك والروحانيات ممن لا يحصون ولا يعدون هل يمكن الا يستجاب هذا الدعاء الذي يدعونه للرسول الكريم ص لينال ى الله ل ع ه وسلم ل ي ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة ا ل ع ظ ي م ة و ا ل س ع ا د ة ا ل خ ا ل د ة فما دام قد اكتسب هذا الدعاء ا ل ك ل ي ة و ا ل س ع ة والدوام إ ل ى هذا الحد حتى بلغ د ر ج ة لسان الاستعداد و ح ا ج ة ا ل ف ط ر ة فلا بد أ ن ذلك الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد اعتلى ن ت ي ج ة الدعاء م ر ت ب ة ر ف ي ع ة ع ا ل ي ة بحيث لو اجتمعت العقول جميعا ل ل إ ح ا ط ة ب ح ق ي ق ة تلك ا ل م ر ت ب ة لعجزت عجزا تاما فبشراك أ ي ه ا المسلم إ ن لك شفيعا كريما في يوم الحشر ا ل أ ع ظ م هو هذا الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم فاسعى لنيل شفاعته باتباع سنته ا ل م ط ه ر ة ف إ ن قلت ما ح ا ج ة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو حبيب رب العالمين إ ل ى هذه ا ل ك ث ر ة من الدعاء والصلوات عليه الجواب إ ن ه صلى الله عليه وسلم ذو ع ل ا ق ة قويه مع س ع ا د ة أ م ت ه ق ا ط ب ة فله حصته مما يناله كل فرد من أ ف ر ا د أ م ت ه من أ ن و ا ع ا ل س ع ا د ة وهو يحزن أ ي ض ا و ي ت أ ل م لكل م ص ي ب ة تصيبهم فعلى الرغم من أ ن مراتب الكمال و ا ل س ع ا د ة بحقه لا حد لها ف إ ن الذي يرغب ر غ ب ة ش د ي د ة في أ ن ينال أ ف ر ا د أ م ت ه الذين لا يحدون أ ن و ا ع لا تحد من ا ل س ع ا د ة وفي أ ز م ا ن لا تحد و ي ت أ ل م ب أ ن و ا ع لا حد لها من شقائهم ومصائبهم لا بد أ ن ه محتاج وحري به صلوات لا حد لها و ا د ع ي ة لا حد لها و ر ح م ة لا حد لها ف إ ن قلت يدعى أ ح ي ا ن ا بدعاء خالص ل أ م و ر تقع قطعا كالدعاء في ص ل ا ة الكسوف والخسوف وقد يدعى أ ح ي ا ن ا ل أ م و ر لا يمكن وقوعها الجواب لقد أ و ض ح ن ا في كلمات أ خ ر ى أ ن الدعاء نوع من ا ل ع ب ا د ة حيث يعلن ا ل إ ن س ا ن عجزه وفقره بالدعاء أ م ا المقاصد الظاهريه فهي أ و ق ا ت تلك ا ل أ د ع ي ة والعباده ا ل د ع ا ئ ي ة وهي ليست نتائج ا ل أ د ع ي ة وفوائدها ا ل ح ق ي ق ي ة ل أ ن ف ا ئ د ة ا ل ع ب ا د ة وثمرتها م ت و ج ه ة إ ل ى ا ل آ خ ر ة أن يجنيها الداعي في ا ل آ خ ر ة لذا لو لم تحصل المقاصد ا ل د ن ي و ي ة التي يتضمنها الدعاء فلا يجوز القول إ ن الدعاء لم يستجب و إ ن م ا يصح القول إ ن ه لم ينقض بعد وقت الدعاء فهل يمكن يا ترى الا يستجاب دعاء ل ل س ع ا د ة ا ل خ ا ل د ة ي س أ ل ه ا جميع أ ه ل ا ل إ ي م ا ن في جميع ا ل أ ز م ن ة ي س أ ل و ن ه ب إ ل ح ا ح وخلوص ن ي ة وباستمرار فهل يمكن الا يقبل الرحيم المطلق والكريم المطلق التي تشهد الكائنات ب س ع ة رحمته وشمول كرمه هذا الدعاء وهل يمكن الا تتحقق تلك ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة كلا ثم كلا ا ل ن ك ت ة ا ل ث ا ل ث ة إ ن ا س ت ج ا ب ة الدعاء القولي الاختياري تكون بجهتين ف إ م ا أ ن يستجاب الدعاء بعينه أ و بما هو أ ف ض ل منه أ و ل ا فمثلا يدعو أ ح د ه م أ ن يرزقه الله مولودا ذكرا ف ي ر ز ق الله تعالى م و ل و د ة كمريم عليه السلام فلا يقال عندئذ إ ن دعاءه لم يستجب بل قد استجيب بما هو أ ف ض ل من دعائه ثم إ ن ا ل إ ن س ا ن قد يدعو لنيل س ع ا د ة د ن ي و ي ة فيستجيب الله له ل س ع ا د ة أ خ ر و ي ة فلا يقال إ ن دعاءه لم يستجب بل قد استجيب بما هو أ ن ف ع له وهكذا فنحن إ ذ ا ندعوه سبحانه و ن س أ ل منه وحده وهو يستجيب لنا إ ل ا أ ن ه يتعامل معنا على وفق حكمته ل أ ن ه حكيم عليم فلا ينبغي للمريض أ ن يتهم ح ك م ة الطبيب الذي يعالجه إ ذ ربما يطلب منه أ ن يداويه بالعسل فلا يعطيه الطبيب إ ل ا دواء مرا علقما لعلمه أ ن ه مصاب بالحمى فلا يحقل ل م ر ي ض أ ن يقول الطبيب لا يستجيب لدعائي بل قد استمع ل أ ن ا ت ه وصراخه و أ ج ا ب ه فعلا و ب أ ف ض ل من ا ل ن ك ت ة ا ل ر ا ب ع ة إ ن أ ط ي ب س م ر ة ح ا ض ر ة يجنيها المرء من ا ل د ع ا ء و أ ل ذ ه ا و إ ن أ ج م ل ن ت ي ج ة آ ن ي ة يحصل عليها المرء من ا ل د ع ا ء و أ ل ق ف ه ا هي ا ل آ ت ي إ ن الداعي يعلم يقينا أ ن هناك من يسمعه ويترحم عليه ويسعفه بدوائه وقدرته تصل إ ل ى كل شيء وعندها يستشعر في نفسه أ ن ه ليس وحيدا فريدا في هذه الدنيا ا ل و ا س ع ة بل هناك كريم ينظر إ ل ي ه بنظر الكرم و ا ل ر ح م ة فيدخل ا ل أ ن س إ ل ى قلب الداعي ويتصور أ ن ه في كنف الرحيم المقتدر على قضاء حاجاته غير ا ل م ح د و د ة ودفع أ ع د ا ئ ه غير ا ل م ع د و د ة وفي حضور دائم أ م ا م ه فيغمره الفرح والانشراح ويشعر أ ن ه قد أ ل ق ى عن كاهله عبئا ثقيلا فيحمد الله قائلا الحمد لله رب العالمين ا ل ن ق ط ة ا ل خ ا م س ة إ ن الدعاء روح ا ل ع ب ا د ة ومخها وهو ن ت ي ج ة إ ي م ا ن خالص ل أ ن الداعي يظهر بدعائه أ ن الذي يهيمن على العالم كله ويطلع على أ خ ف ا ء اموري ويحيط بكل شيء علما هو القادر على إ غ ا ث ت ي و إ س ع ا ف أ ب ع د مقاصدي وهو البصير بجميع أ ح و ا ل ي والسميع لندائي لذا فلا أ ط ل ب إ ل ا منه وحده فهو يسمع أ ص و ا ت الموجودات كلها ولا بد أ ن ه يسمع صوتي وندائي أ ي ض ا وهو الذي يدير ا ل أ م و ر كلها فلا أ ن ت ظ ر تدبير ادق أ م و ر ي إ ل ا منه وحده وهكذا فيا أ ي ه ا المسلم ت أ م ل في س ع ة التوحيد الخالص الذي يهبه الدعاء للمرء وانظر مدى ما يظهره الدعاء من ح ل ا و ة خ ا ل ص ة لنور ا ل إ ي م ا ن وصفائه وافهم منه ح ك م ة قوله تعالى قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاؤكم واستمع إ ل ى قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وانه لحق ما قيل اي لو لم يرد القضاء ما الهم الدعاء سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد من ا ل أ ز ل إ ل ى ا ل أ ب د عدد ما في علم الله وعلى آ ل ه وصحبه وسلم سلمنا وسلم ديننا آ م ي ن والحمد لله رب العالمين ا ل ز ي ل الثاني يخص المعراج النبوي باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده بسم الله الرحمن الرحيم ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد ر أ ى من آ ي ا ت ربه الكبرى سنبين خمس نكات تدور حول قسم المعراج من ق ص ي د ة المولد النبوي ا ل ن ك ت ة ا ل أ و ل ى إ ن السيد سليمان أ ف ن د ي الذي كتب ق ص ي د ة حول المولد النبوي الشريف يبين فيها أ ح د ا ث عشق حزين حول الوراق الذي جيء به من ا ل ج ن ة و ل أ ن ه من ا ل أ و ل ي ا ء الصالحين ويستند في قصيدته إ ل ى روايات في ا ل س ي ر ة لا شك أ ن ه يعبر بتلك ا ل ص و ر ة عن ح ق ي ق ة م ع ي ن ة و ا ل ح ق ي ق ة هي ا ل آ ت ي ة إ ن لمخلوقات عالم البقاء ع ل ا ق ة ق و ي ة بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ بالنور الذي أ ت ى به ستعمر ا ل ج ن ة ودار ا ل آ خ ر ة بالجن والانس ولولاه لما كانت تلك ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة ولما عمرت الجن والانس ا ل ج ن ة ولا تنعموا بجميع أ ن و ا ع مخلوقات ا ل ج ن ة أ ي لولاه لبقيت ا ل ج ن ة خ ا و ي ة و خ ا ل ي ة من سكنتها ولقد ذكرنا في الغصن الرابع من ا ل ك ل م ة ا ل ر ا ب ع ة والعشرين لقد انتخب من كل نوع من ا ل أ ن و ا ع بلبل خطيبا يعبر د عن طائفته وفي م ق د م ة أ و ل ئ ك الخطباء البلبل العاشق للورد الذي يعلن عن حاجات ط ا ئ ف ة الحيوانات ا ل ب ا ل ر ة حد العشق إ ز ا ء قافله النباتات ا ل آ ت ي ة من خ ز ي ن ة ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة و ا ل ح ا م ل ة ل أ ر ز ا ق الحيوانات تعلنها هذه البلابل بنغماتها ا ل ر ق ي ق ة على رؤوس أ ج م ل النباتات تعبيرا عن حسن الاستقبال المفعم بالتسبيح والتهليل فالرسول الكريم محمد ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وسلم الذي هو سبب خلق ا ل أ ف ل ا ك و و س ي ل ة س ع ا د ة الدارين وحبيب رب العالمين فكما كان سيدنا جبريل عليه السلام ممثلا عن نوع في طاعته وخدمته بكمال ا ل م ح ب ة مبينا سر سجود ا ل م ل ا ئ ك ة وانقيادهم لسيدنا آ د م عليه السلام ف أ ه ل ا ل ج ن ة كذلك بل حتى حيواناتها لها علاقات بذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقد عبر السيد سليمان أ ف ن د ي عن هذه ا ل ح ق ي ق ة بمشاعر الحب والعشق التي أ ط ل ق ه ا البراق الذي ركبه الرسول صلى الله عليه وسلم ا ل ن ك ت ة ا ل ث ا ن ي ة إ ن أ ح د أ ح د ا ث ق ص ي د ة المعراج النبوي هو أ ن السيد سليمان قد عبر عن ا ل م ح ب ة ا ل ن ز ي ه ة لله سبحانه وتعالى تجاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ب ج م ل ة قد عشقتك فهذه التعابير بمعانيها ا ل ع ر ف ي ة لا تليق بقدسيته وتعاليه سبحانه ولكن ل أ ن السيد سليمان أ ف ن د ي من أ ه ل ا ل و ل ا ي ة و أ ه ل ا ل ح ق ي ق ة حيث إ ن قصيدته هذه لقيت القبول والرضا لدى ع ا م ة المسلمين فلا شك أ ن المعنى الذي أ ظ ه ر ه صحيح وهو هذا إ ن لله سبحانه وتعالى جمالا وكمالا مطلقين و إ ن جميع أ ن و ا ع الجمال والكمال ا ل م ن ق س م ة على الكائنات جميعها هي أ م ا ر ا ت على جماله وكماله و إ ش ا ر ا ت إ ل ي ه م ا وعلامات عليهما وحيث إ ن كل صاحب جمال وكمال يحب جماله وكماله بالبداهه فالله سبحانه وتعالى يحب جماله بحب يليق بذاته ا ل ج ل ي ل ة و إ ن ه يحب أ ي ض ا أ س م ا ء ه التي هي شعاعات جماله جل وعلا و إ ذ انه يحب أ س م ا ء ه ف إ ن ه يحب اذن صنعته التي تظهر جمال أ س م ا ئ ه ويحب إ ذ ا مصنوعاته التي هي مرايا لجماله وكماله و إ ذ إ ن ه يحب ما يبين جماله وكماله ف إ ن ه يحب محاسن مخلوقاته التي تشير إ ل ى جمال أ س م ا ئ ه وكمالها ويشير ا ل ق ر آ ن الحكيم في آ ي ا ت ه ا إ ل ى هذه ا ل أ ن و ا ع ا ل خ م س ة من ا ل م ح ب ة وهكذا فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو أ ك م ل فرد في مصنوعات الله و أ ب ر ز ش خ ص ي ة في مخلوقاته وهو الذي يقدر ويعلن عن ا ل ص ن ع ة ا ل إ ل ه ي ة بذكر جذاب وتسبيح وتهليل وهو الذي فتح بلسان ا ل ق ر آ ن خزائن جمال ا ل أ س م ا ء الحسنى وكمالها وهو الذي يبين بيانا ساطعا بلسان ا ل ق ر آ ن ا ل آ ي ا ت ا ل ك و ن ي ة ا ل د ا ل ة على كمال صانعها وهو الذي أ د ى و ظ ي ف ة ا ل م ر آ ه ل ل ر ب و ب ي ة ا ل إ ل ه ي ة بعبوديته ا ل ك ل ي ة حتى حظي ب أ ت م تجليات ا ل أ س م ا ء الحسنى كلها ب ج ا م ع ي ة ماهيته ف ل أ ج ل ما سبق يصح أ ن يقال إ ن ا ل ج م ي ل ة الجلال لمحبته جماله يحب محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو أ ك م ل م ر آ ة ذات شعور لذلك الجمال و إ ن ه سبحانه لمحبته أ س م ا ء ه يحب محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو أ ج ل ى م ر آ ة تعكس تلك ا ل أ س م ا ء الحسنى ويحب من يتشبهون بمحمد صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا كل حسب درجته و إ ن ه سبحانه لمحبته صنعته يحب محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أ ع ل ن عن تلك ا ل ص ن ع ة في أ ر ج ا ء الكون برمته حتى جعله في ن ش و ة وشوق يرن به سمع السماوات ويثير به البر والبحر شوقا إ ل ي ه ويحب أ ي ض ا من يتبعونه و إ ن ه سبحانه لمحبته مصنوعاته يحب محمدا صلى الله عليه وسلم إ ذ هو أ ف ض ل الناس طرا الذين هم أ ك م ل ذ و الشعور الذين هم أ ك م ل ذوي ا ل ح ي ا ة الذين هم أ ك م ل مصنوعاته سبحانه و إ ن ه سبحانه لحبه أ خ ل ا ق مخلوقاته يحب محمدا صلى الله عليه وسلم إ ذ هو في ذ ر و ة ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح م ي د ة كما اتفق عليها ا ل أ و ل ي ا ء و ا ل أ ع د ا ء ويحب كذلك من يتشبهون به في ا ل أ خ ل ا ق كل حسب درجته بمعنى أ ن م ح ب ة الله قد أ ح ا ط ت بالكون كما أ ح ا ط ت به رحمته ولهذا ف إ ن أ ع ل ى مقام في الوجوه ا ل خ م س ة ا ل م ذ ك و ر ة ضمن المحبوبين الذين لا حصر لهم هو مقام خص بمحمد صلى الله عليه وسلم و ل أ ج ل ه منح اسم حبيب الله ولقد عبر سليمان أ ف ن د ي عن هذا المقام الرفيع مقام ا ل م ح ب و ب ي ة بقوله قد عشقتك علما أ ن هذا التعبير مرصاد للتفكر ليس إ ل ا و إ ش ا ر ة إ ل ى هذه ا ل ح ق ي ق ة من بعيد ومع ذلك ف إ ن هذا التعبير لكونه يوهم للخيال م ع ن ا لا يليق ب ش أ ن الربوبيه ا ل ج ل ي ل ة فمن ا ل أ و ل ى القول قد رضيت عنك النكتة الثالثة إ ن المحاورات ا ل ج ا ر ي ة في ق ص ي د ة المعراج ع ا ج ز ة عن التعبير عن تلك الحقائق ا ل م ق د س ة بالمعاني ا ل م ع ر و ف ة لدينا بل إ ن تلك المحاورات عناوين ت أ م ل وملاحظه و م ر ا س د تفكر ليس إ ل ا و إ ش ا ر ا ت إ ل ى الحقائق ا ل س ا م ي ة ا ل ع م ي ق ة وتنبيهات إ ل ى قسم من حقائق ا ل إ ي م ا ن وكنايات عن بعض المعاني التي لا يمكن التعبير عنها و إ ل ا فليست تلك محاورات و أ ح د ا ث كالمحاورات ا ل ج ا ر ي ة في القصص كي تكون بالمعاني ا ل م ع ر و ف ة لدينا إ ذ نحن لا نستطيع أ ن نستلهم بخيالنا تلك الحقائق من تلك المحاورات بل يمكننا أ ن نستلهم منها بقلوبنا ذوقا ايمانيا مثيرا و ن ش و ة ر و ح ا ن ي ة ن و ر ا ن ي ة ل أ ن الله سبحانه كما لا نظير ولا شبيه ولا مثيل له في ذاته وصفاته كذلك لا مثيل له في شؤون ربوبيته وكما لا تشبه صفاته تعالى صفات مخلوقاته كذلك لا تشبه محبته م ح ب ة مخلوقاته فهذه التعابير ا ل و ا ر د ة في ق ص ي د ة المعراج تعد من التعابير ا ل م ت ش ا ب ه ة ولهذا نقول إ ن لله سبحانه شؤونا كمحبته تلائم وجوب وجوده وقدسيته وتناسب غناه الذاتي وكماله المطلق أ ي إ ن ا ل ق ص ي د ة ا ل م ذ ك و ر ة تنبه إ ل ى تلك الشؤون ب أ ح د ا ث المعراج ولقد أ و ض ح ت ا ل ك ل م ة ا ل ح ا د ي ة والثلاثون ا ل خ ا ص ة بالمعراج النبوي حقائق المعراج ضمن أ ص و ل الإيمان لذا نختصر هنا مكتفين بذاك ا ل ن ك ت ة ا ل ر ا ب ع ة سؤال إ ن ع ب ا ر ة إ ن ه صلى الله عليه وسلم قد ر أ ى ربه وراء سبعين أ ل ف حجاب تعبر عن بعد المكان والحال أ ن الله سبحانه منزه عن المكان فهو أ ق ر ب إ ل ى كل شيء من أ ي شيء كان ف م ا ا ل م ر ا د إ ذ ن من ه ذ ه ا ل ع ب ا ر ة الجواب لقد و ض ح ت ت ل ك ا ل ح ق ي ق ة ف ي ا ل ك ل م ة ا ل ح ا د ي ة و ا ل ث ل ا ث ي ن و بينت بيان ا شافي ا م ف ص ل ا م د ع م ا بالبراهين إ ل ا أ ن ن ا نقول هنا إ ن الله سبحانه ق ر ي ب إ ل ي ن ا غ ا ي ة ا ل ق ر ب و نحن ب ع ي د و ن عنه غ ا ي ة ا ل بعد مثال إ ن الشمس ق ر ي ب ة منا ب و س ا ط ة ا ل م ر آ ة التي في أ ي د ي ن ا بل كل ما هو شفاف يكون نوعا من عرش للشمس ومنزل لها فلو أ ن للشمس شعورا لكانت تحاورنا بما في أ ي د ي ن ا من ا ل م ر آ ة ولكننا بعيدون عنها أ ر ب ع ة آ ل ا ف س ن ة وهكذا فشمس ا ل أ ز ل بلا تشبيه ولا تمثيل ولله المثل الأعلى أ ق ر ب إ ل ى كل شيء من أ ي شيء كان ل أ ن ه واجب الوجود ومنزه عن المكان ولا يحجبه شيء بينما كل شيء بعيد عنه بعدا مطلقا ومن هذا تفهم سر ا ل م س ا ف ة ا ل ط و ي ل ة جدا في المعراج مع عدم وجود ا ل م س ا ف ة التي تعبر عنها ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ونحن أ ق ر ب إ ل ي ه من حبل الوريد وكذا ينبع من هذا السر ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وطيه المسافات ا ل ط و ي ل ة جدا ومجيئه في آ ن واحد إ ل ى موضعه فمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيره وسلوكه وهو عنوان ولايته اذ كما يعرج ا ل أ و ل ي ا ء إ ل ى د ر ج ة حق اليقين من درجات ا ل إ ي م ا ن رقيا و معنويا بالسير والسلوك الروحاني بدءا من أ ر ب ع ي ن يوما إ ل ى أ ر ب ع ي ن س ن ة كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سلطان جميع ا ل أ و ل ي ا ء وسيدهم عرج بجسمه وحواسه ولطائفه جميعا لا بقلبه وروحه وحدهما فاتحا صراطا سويا و ج ا د ة كبرى حتى بلغ أ ع ل ى مراتب حقائق ا ل إ ي م ا ن و أ س م ا ه ا بالمعراج الذي هو ك ر ا م ة ولايته الكبرى في أ ر ب ع ي ن د ق ي ق ة بدلا من أ ر ب ع ي ن س ن ة ورقي إ ل ى العرش بسلم المعراج وشاهد ببصره بعين اليقين في مقام قاب قوسين أ و أ د ن ى أ ع ظ م حقائق ا ل إ ي م ا ن وهو ا ل إ ي م ا ن بالله و ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر ودخل ا ل ج ن ة وشاهد ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة وفتح باب ا ل ج ا د ة الكبرى وتركه مفتوحا ليمضي جميع أ و ل ي ا ء أ م ت ه بالسير والسلوك الروحاني أ ي بسير روحاني وقلبي في ظل ذلك المعراج كل حسب درجته ا ل ن ك ت ة ا ل خ ا م س ة إ ن ق ر ا ء ة المولد النبوي و ق ص ي د ة المعراج ع ا د ة إ س ل ا م ي ة م س ت ح س ن ة و ن ا ف ع ة جدا بل هي مدار م ج ا ل س ة و م ؤ ا ن س ة ل ط ي ف ة في ا ل ح ي ا ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة وهي درس في ر ا ي ة ا ل ل ذ ة والطيب للتذكير بالحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة وهي أ ق و ى و س ي ل ة م ؤ ث ر ة و م ه ي ج ة ل إ ظ ه ا ر أ ن و ا ر ا ل إ ي م ا ن وتحريك م ح ب ة الله وعشق الرسول صلى الله عليه وسلم ن س أ ل الله أ ن يديم هذه ا ل ع ا د ة إ ل ى ا ل أ ب د ويرحم كاتبها السيد سليمان أ ف ن د ي و أ م ث ا ل ه من الكتاب ويجعل ج ن ة الفردوس مثواهم آ م ي ن خاتمة لما كان خالق هذا الكون يخلق من كل نوع فردا ممتازا كاملا جامعا ويجعله مناط فخر وكمال ذلك النوع فلا شك أ ن ه يخلق فردا ممتازا وكاملا ب ا ل ن س ب ة للكائنات ا ل ق ا ط ب ة وذلك بتجلي الاسم ا ل أ ع ظ م من أ س م ا ئ ه الحسنى وسيكون في مصنوعاته فرد أ ك م ل كالاسم ا ل أ ع ظ م في أ س م ا ئ ه فيجمع كمالاته ا ل م ن ت ش ر ة في الكائنات في ذلك الفرد ا ل أ ك م ل ويجعله محط نظره ولا ريب أ ن ذلك الفرد سيكون من ذوي الحياه ة لأن أكمل الكائنات أنواع م ذو ا لان ح ي ة و و ي ك من ذو اكمل ل لأن ش ع و ر أ أ ن و ا ع ذوي ا ل ح ي ا ة هم ذوي الشعور وسيكون ذلك الفرد الفريد من ا ل إ ن س ا ن ل أ ن ا ل إ ن س ا ن هو المؤهل لما لا يحد من الرقي وسيكون ذلك الفرد حتما محمدا ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه لم يظهر أ ح د في التاريخ كله مثله منذ زمن آ د م عليه السلام و إ ل ى ا ل آ ن ولن يظهر ل أ ن ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد ضم نصف ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة وخمس ا ل ب ش ر ي ة ضمن سلطانه المعنوي وحاكميته التي دامت الفا وثلاثمئه وخمسين عاما بكمال هيبتها وعظمتها و أ ص ب ح أ س ت ا ذ ا لجميع أ ه ل الكمال في جميع أ ن و ا ع الحقائق ونال أ ر ق ى المراتب في السجايا ا ل ح م ي د ة باتفاق ا ل أ ص د ق ا ء و ا ل أ ع د ا ء وتحدى العالم أ ج م ع وحده في أ و ل أ م ر ه و أ ظ ه ر ا ل ق ر آ ن الكريم الذي ي ب ك و ه أ ك ث ر من م ئ ة مليون من الناس في كل د ق ي ق ة فلا بد أ ن نبيا كريما كهذا النبي هو ذلك الفرد الفريد لا أ ح د غيره أ ب د ا فهو نواه هذا العالم وثمرته عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ا ل ص ل ا ة والسلام بعدد أ ن و ا ع الكائنات وموجوداتها واعلم أ ن الاستماع إ ل ى المولد النبوي ومعراجه صلى الله عليه وسلم أ ي الاستماع إ ل ى م ب د أ رقيه ومنتهاه اي م ع ر ف ة تاريخ حياته ا ل م ع ن و ي ة لذيذ ونوراني ومبعث فخر ل أ م ت ه واعتزاز لهم و م س ا م ر ة ع ل و ي ة ر ف ي ع ة للمؤمنين الذين اتخذوه رئيسا وسيدا و إ م ا م ا وشفيعا لهم يا رب ب ح ر م ة الحبيب ا ل أ ك ر م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبحق الاسم ا ل أ ع ظ م اجعل قلوب ناشري هذه ا ل ر س ا ل ة ورفقاءهم مظهرا ل أ ن و ا ر ا ل إ ي م ا ن واجعل أ ق ل ا م ه م ن ا ش ر ة ل أ س ر ا ر ا ل ق ر آ ن واهدهم إ ل ى سواء السبيل آ م ي ن سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم الباقي هو الباقي سعيد النورسي المكتوب الخامس والعشرون لم يؤلف